يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله اننا يفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم وراتهم يصدون وهم مستكبرون سواء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 وللله خزائن السماوات والأرض ولكن المُنافقين لا يفقهون وللله خزائن السماوات والأرض ولكن المُنافقين لا يفقهون يقولون لا إِرْضَ أَعْنَى إِلَى الْمَدِينَةِ لَا يُخْرِجَنَ مِنْهَا الأذل وَلِلَّهِ العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المُنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَاآك هُمُ الْخَاسِرُونَ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكم من الصالحين